إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرن دعوه ذلك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرة قل أذا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جذاء ومسيرة لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعد مسؤول ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول آت أم لَن تُمَـعَّبَادِي هَٰؤُلَاءِ يَمْهُم ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّا تَعْتَهِم ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صدفاً ولا نصرا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُبْشِرِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ